امه المسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وَأَنَّ محمد رسول الله ويقيم الصَّلَاةَ ويؤت الزَّكَاةَ فَإِذَا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وَأَمْوَالِهِمْ إلا بحق الْإِسْلَامِ وحسابهم على الله تعالى